الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله وصحبه ومن تبع قدهما مهبا فهذا تسجيل صوتي لكتاب مجدد العوافي من الرسمين العروض والقوافي بالشيخ محمد بن عبد الله العلوي الشمقيقي رحمه الله تعالى سجلته عسى أن يكون نفع لي والإخوان الراغلين في دراسة هذا النظم المبارك والله تعالى أسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب الواسع الحمد لله رب العالمين اخوكم ومحبكم في الله قال محمد بن عبد الله العلوي بعد بسم الله الحمد لله الذي اعطانا بيانه ووضع الميزانا وسمك السماء والسحابة ولا عرضنا ولا أسبابا وجعل الأرض لنا بهذا والراسيات متنها أوتادا سبحانه من فاعل المفتاري يكور الليل على النهار أبدى الذي دم عليه وبدا وبعث الهادي فينا أحمدا مؤيدا منه بقول الباهري نغم الورى ليس بنغم شاعري وفي زحوف ضارب الدوائر ثم القوافيل هم الدوائر عليه أفضل الصلاة والسلام والآل والصحب من الله السلام ما قصد العروض غير آلي ركب يروض في بحور آلي وبعد فالعروض من خير الأرب لأنه ميزان أشعار العرب وتلك آلة علوم الشرعي فشرف الفرع ففرع الفرعي وقد رأيت الخزرجي قد ذهب له فصار فيه ممن من ذهب قصيدة بريعة المثال لكنها بعيدة المنالي يكاد لفظها يكون لغزا ولا يرى الكلام إلا رمزا وجئت إذا كبير جماني يبوح بالمكنون في الجنالي نرمي لتبئين المراد جامزي يسفر عن قبء رموز وربما فصلت نغمي بدورا لغيره غصت عليها في سميته مجدد العوافي من رسمي عروض والقوافي وما هو القلل اصلح القلل وقال لما ينجم رؤم من الزلل وللجواب في الرهان كبوه وللحسام في القراع نبوه واسال الله الكريم النفعى به لمن حصلهم والرفعى والفوز في وقت إمام الحتم على نفوسنا بحسن الختم علم العرب الشعر موزون الكلام العربي مع قصد وزنه بوزن العربي فلم يكن حديثا او تنزيلا كذللت خطوطها تذنيلا ميزانه العروض ما به عرف موافق أوزانه والمنحرق وسمي العروض أن الشاعر يعرض شعره عليه سابرا أودنا ربي بالعروض أرشدا لوضعه الغليل نجل احمد وخمسة عشر بذور الشعر اجزاؤها من وسبب وحرك الأول حتما ووجب تسكين لاثر وحرفان سبب ومسكن الثاني خفيفه وضب هذا الثقيل وثلاثة وتد ونعم مفروق ومجموع نعم وعندنا الفاصل ذلك واعتبروا ما تسمع المسامع فرسمه لذاك عنهم لائع فما يشدد وما يلون حرفان اي محرك ومسكن ورتب البحور في دوائر خمس لاجزاء البحور ساطرا وحلقه لمتحرك ضعيف والف لساكن ضعه وعي وكل بحر قابلا بأولى حلقه والنقطه الكتولا وسبل جزاء البحور واجعلي بصراعها الاخير مثل الاول ومنهما سي ومن سباعي ومنهما تالف المصراع والبيد من هذا ومن أبياتي بحر التساوط القصيد ياتي دائرة المختلف فمن بها الطويلة المديدة قبل بسيطها ولا مزيدا وللمديد فاعلات فاعل وتلوه مستفعل وفاعل فلطويلها فعول فمفا علن ومن تكرار هذين وفا دائرة المختلف سدس بها الوافر وهو أليفا من عيلة بعد مفاحد توفا وبعده الكامل ايضا السسا من متفائل له مسدسا دائره مجترف سدس بها الذي بها قد امتزجت وبمفاعل بها سن الهزج وبعده الرجز هد مستفعلا فالرامل ابن حبائلات تكملا دائرة مشتبه سريعها مستفعل تكررا يتلوه مفعولات سالفا يرى ووزن من سريعها لكن مفعولاته يرى وسره وللخفيف فاعلات قبلها مستفعل بفاعلات يتنا وللمضارع مفاعل ففاء علم على تمت مفاعل وقدم المسالك السريع لنيل مكتظمها المليئه وقدم النسالة الخفيفين لتعرف المجتس من التعريفين وكفرن أجزاءه النسائرة ورطبنهن كذا في الدائرة دائرة المدف قد وضعت للمتقارب المتقارب ومن وزن فعول ثم من يبل فهذه عشرة أجزاء نقول منها أصول وفروع للاصول اسماء الأجزاء والأبياء البيت مصراعان أي تراني صدر وعجز أول وثاني وآخر الصدر عروض والمتن ضرب وغير ذيل حشو قد علم وأول الصدر يسمى الصدرا فغير في الأجزاء حشو يدرى وبيد الاستكمل نجزاء ولم عروضه وضربه كالحشو تم وإن تجذين على خلافه حشو له فسمه بالوافي وذال في الرجز والذي كمل واختصتان بالطويل والرمل والمتقارب البسيط الوافلي مثل الخفيف وال السريع العاشر ومسقط الجزءين مجزو والعلم ومسقط الشطر في مشرور أسم. ومسقط الجزء وشطره معاه سماه منهوكا جميع من وعاء وجزء غير ما جلبته يجبه وجاز في سبع من الذي جلبه والشطر جاز في السريع والرجز وفيه كالمنسرح النهت غرص ما جمعت كلمة شطره جاء أم تداخل الوجاء الزحاق زحابهم تغيير حرف ثاني من سبب بحث لو إسكاني فأول الجزء وثالي منه وسادس من عدل عنهم المنفرد منه إسكان ثاني الجزء إضمارا دعو وحفه أبدا ووقصا قد رأوا والعصب أن يسكن خامس وأن يحذف قبض وكذاك العقل عن والطي حف في السكون الرابع والكف حف في السكون السابع المزدوج منه طي أتا تالي قبل وما ومات للإطوار منه خزن والكف بعد الخبل شكل وستهر بالنقص بعد العصب والأنواع عذر المعاقبة والوراقبة والمكانفة إن يتوال يا طفيتان امتنى حثهما معا وغيره اتسع فبالمعاقبه المعاقبة وجزءها يدعى بريء سلم وهو صدر عجز وطرفان ان زوحف الاول والثاني والثال وهي في غير الذي ياتي تصح الا الاخير وتجيب المنسرع وادعو المراقبه ان يمتنعا حذفهما وضدهما اجتمعا وذا مبادئ شطور انجنب شطر المضارع وشطر مبتغب والحق والإثبات والمخالفة في كمل الأجزاء ورى المكانفة وفي بسيط رجز سريع منسرح تحل ذا سبيع وليس ينزم زحاق آدي صدرا وحش سائر أبيات وفي العروض والضروب ينزموا منه الذي في سلك ذين أنظموا علل الأجزاء علتها تغير غير الثاني من سبب بزيد أو نقصان فزيد ما خف على الاخير من مجزو كامل بترفيل زك وفيه كالبسط تبيل بأن يزاد بالاخير ثامن سكن ومثله تسبيغ بحر الرملي وذلك المجزو مثل الاول وإن تزد أول صدر الأربعة فسافل تجد بخزم أشنع وزد إلى ثلاثه في أولي عز وماكر را الخ جديد بالنفس العجاز النعاارية وذاك اعجاز الضروب قد دخل فالحذف حذف الخف في الطاويل حل مثل الخفيف والمديد والرمل والمتقارب وبحر الهزج والقطع ما في وافر منه وينتفي الثقيل اذ يخفو والقصر ايضا قد حواه الخف حذف وتسكين وذا القصر ولجر ما حذف الا الطويل والهزج والقطع في الوتد كالقصر فرس والكامل اقطع البسيط والرجس والحذق للودي حذم يسمى في كامل في السريع يسمى وفي السريع صلما تسكين داء إلى ما ينع الوفا وحذق يسمى الكشفاء وفي السريع وقع والمنسح وقطع محذوف ببدر يتضح. وفي المدين المتقارب جرى أو المدين لا يسمى أبترى وشعي في الخفيف والمجتسأين صير علام الفائلات مثل والخم في أول لول يرد وهو حظ بك مجموع الودد وفي فعول دون قبض سلما يدعى وما قبض يسمى السرما وفي مفاعيل دعوه الخرما والشطر والخرب ففهم فهما وفي مفاعله للعطب غلف والقصم والجمم والعقص وقف وجل للعلى حل حثم وبعضها مثل السحاف مالزم الخزم والخرم كذا التشعيث مع حزم بأولى المتقارب جمع قد انتهى العروض مجملا وهذا مفصلا الطويل رب العروب في الطويل قلفا وضربها صححه واخذر وحذفا وان تريد زحافه فاقبض وكف او خرمه فاسلمه واسرمه وكف وهي في التصريع كالضرب ترد وذاك حكم في البحور مضطرد المدينة جزء العروض في المدين قد حدم وصححا وضربها كها علم وحذفت فقط وضربها يرى كها ومقصورا وجاء أبترا وحذفها مقبولة قد يذكر وضربها مماثل وأبتر وزحفه قبل وكف شكله وفي صحيحه وحشر كله البسيط قبل العروض في البسيط عهدا وضربها كها وبالقطع بدا وجزعت وصححت وضرب كها وبالتذيل والقطع تذي وقطعت ضربها والاصل زحابه خبن وطي خبله والكل في الصحيح والحشو بدا كما في الضرب المذار وردا والخبل مع قطعهما قد يقع مستعذبا ونوعه المخلع الوافر اكتف عروض وافر واضطربا واجزأه فقط وزده عصبا وجوزا عصبا وعقلا نقصا عقبا وقصما جمما وعقصا الكامل في الكامل العروض والضرب معا صحيح وأضمره أحذى واضطعا وجئ بها حذاء الضرب أحذى وحفه تابع إضمار الوزر واجزأه ما فقطه على مقطوعا ومثالنا ورفلا والزحف إضمار ووقص خزره في حشوه وفي الصحيح الكل وفي الورفل وفي المذيل والقطع مطلقا للإضمار يلي أنهزت الجزء للعروض يجي مع صحة أحفه بالهزج وزحفه قبض وكف وطلب أوله قرب وشفر وقرب الراجز صحيح عروض الراجز المستعملي وضربها صحيح أو الطعبلي واجزأه مشطره ومنهوكا يقع كقوله يا ليتني فيها جذع وزحفه خبل وطي خبل وخبل مقطوع به يحل الرمل وفي العروض الرمل الحذف جرى وضربها صحيح واحذف واقصوره وجزئها فقط وضربها يرده ايضا مسبغا ومحذوفا وجده والخبن والكف وشكلا سوغوا ويخبن المقصور والمسبغ السريع اكشف عروضاً للسريع مع طي كضربها وقفه مضوياً أخري وصلمه وكشف مع قبل كله والشطر مع وقف وكشف حلا وزحفه خبل وطي خبله والخبل في المشطورتين سهل المنسرع قد صحح العروض في المنسره وضرب عقبه ولا تصححه والنهج مع وقف وكشف يجده وزحفه خبل وطي خبله والخبل في المنهوكتين يرسوه كقوله هل في الديار إنسوه الخفيق قد صحح العروض في مع تصحيح تصحح ضربها ومحدوفا يطع وحذفا وجزئا فقط وقد يقصر مخبولا إذا الجزء ورد وإن جلد زحافه فالخبن والكف والشكل وفيه وهله وما حذفت الخبن قد جاء معه وشاعثا الضرب والمصرع المضارع الجزء للعروض والضرب أجبه في ذا المضارح وصحيح تصبه وزحفه قبض وكف جلبه اوله خرب وشكر وقربه المقتضب والمجتث الجزء للعروض والضرب وجبه مع كل منهما في المقتضب وزحفه خبن وطي وانتحي ذا الجزء في المجتث لكن صحيه وزحفه خبن وكف شكله وشعيت الضرب كذاك المثل المتقارب تصحيح أولى المتقارب جرى كضربها واحدفه وقصر الترى وجزرها محدوفة أيضا جرى والضرب جاء منها وأبترى وزحفه قبض فقط والسلم يحل فيه وكذا كذفره خاتمة علم العروض تدارك الاخفش بحرا فهو بالمتدارك وبالخببس يخرج من دائرة المتفقين وفاعل سم له تحققين والضرب والعروض سلم وخبنا واقطع وزجز أو وسلم هاهلا وضربها سلم ورفل وأذل وخبنهما أو ضربها قطعا أليل وزحفه خبل وتشعيث يحل حشوى وفي المحذوف في خلف قد علم قافية قافية البيت اخيره الكلم هي من محرك به يلد قبيل ساكن لسان المؤمنين نحو عال ومن عل ومرجلين حروف القافيه وحركاتها رويها اليه الانتماء والوصل ليل بعده وهاء وبالخروج ليل في الهاء عرف وليلنا واو وياء والف والرف ليل قبله والهاوي بالياء لم يصحب ولا بالواوي وما قطعت أو قصرت أردفاك كذا مفاعيل إذا ما حذفاك وما بتقت أو أذلت أو مقف وفي اشتراط المد في الرد اختلف وقبل حرب قبله التأسيس حل أي ألف في كلمة الروي غل أو لا وكان مضمرا او بعضه رويه ونقص غالا مرضه وبين هذين الدخيل قد دخل وحده وحربه محرك فصل فصل حركه الروي تدعى المجرى وما على الهاء النفاذ تدرى وما تلاها رففها حد وما يتبعها التأسيس ورص فعلمى وما على الدخيل إشباع وما قبل المقيد بتوجيه سمى ما لا يكون رويا امنع حروف المد ما عدا له أصلي نوم قلوب أصلي قلق وها طلحة وكهوة قصدة وقالها امنع وأجسها أجسا ما كانت الساكن منها إن منع اجزه ومنع كل تلوين سماع عيوب قاتيه الوصل للروي والمجرى بما كدنوب الكفائف لقواس ما ووصل ديني بالبعيد قد علم وبالاجازه في صراط سنادها اختلافها في ابتناء تاسيسنا محذوين او شبائل هذا وهكذا التوجيه لكن انظر كسر بطوب فالسناد قد حسن وكامل من السناد قد سلم فأول ونصب ما قفيحه عدم والاختلاف نضرب التحريد واسم ولا يمنع التونيد وهكذا الاربعه الأولى من منع وما سواها من ذويه قد يقع وعودها لفضل ومعنى جاء وهو الذي يدعونه إيطاء وكلما بعد فالقبح يقل وبعضهما بعد سبعات قبل وعندنا التضمين أن تعلقا قافية بما قفاها مخلقا وما يتنهدونه الكلام سهل وما سواه فيه ذام وحفو وصلها وزيد الغالي والليل بالوزن ذوى إخلاني وعيب إقعاد وليس داخل وهو ذنوير عرض الكامل كذل إشارة إلى التصريع وخف ما يعرض بالتجميع أقسام الضافية منها مقيد ومنها مطلق ومن لينك به يعلق وغيره مقيد وارد فيه وأسسا وجردا كل انت فيه فتلك تسع ويصير المطلق تسعا بما به الخروج والحق والساكنين صل أو افصل بأقل من خمسة تحرات خمسا تمل رادف وواتر ذاركا وراكبا وكاوسا وذا الأخير جالبا أتمم جمارك بحمد الله وصلين على النبي الله خاتم الانبياء افضل الوراء مرق السماء الى السماء من البراء واله وصحبه وما قفا عند حدود الله برء ووفاء